بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها سجا و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وياتوا اليتامى اموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا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 ولا تؤتوا استفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 وابواه فللامه الثلث فان كان له اخوه فللامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين اباءكم وابناؤكم لا تدرون ان ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصى بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل ويرث كلالة او امراه وله اخ او اخت وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يَدْخُلُهُنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَن نَّازِرَنَّ بَطْشَ رَبِّكَ إِلَّا بِالْعَذَابِ الْعَظِيمِ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 واللاتي يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فانتب واصلح فاعرب عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله بجهاله ثم يتوبون من قريب واولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولائك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين الا ان ياتين بفاحشه بَيِّنَهُ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فلا تاخذوا منه شيئا اتأخذونه بغتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد اخبر بعضكم الى بعض واخذنا منكم واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما انكح احاؤكم من النساء الا ما قد سلف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 ورِنَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أَلَا في حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ان ترثوا ان تثبتوا باموالكم محصنين غير متافقين فما استمتعتم به منهن فاتهن اجرهن فريضا ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّقِدَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّاهُنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن ترضى منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصله نارا فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا اِذ تَتَجَنَّبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ان في الموت <سؤال> بستره الله من قبره ان الله كذلك كل شيء على النار ولكل جعلنا مواليه مما ترك الوالدان والاقرب والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا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 واللاتي تخافون نشوزهن فبعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبعدوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا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 الذين يبقون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أُولَٰئِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا وَسُهُلَ لَهُمُ ٱلتَّسْوَاةُ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ لَوْ تُسَوِّيَ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا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 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَنَ بَأَلْسِنَتِهِم لِيَنَ بَأَلْسِنَتِهِم وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم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 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابترا اثما عظيما الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتلا فَمَنْ بُرِكَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسَلًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا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 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذرك خذوا حذركم فانفر ثباتا او انفر جميعا وان منكم لمن يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم قبل من الله ليقولن انك لم تكن بينكم وبينه مودا أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَاِيدِيَكُمْ وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا لَأَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ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 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفاه الله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حضرت صدورهم أو جاءوهم حضرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وروشاء الله لا تلقهم عليكم بل قاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم الس سَلَم وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا مِنْ قَوْمِهِمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَذِرُوكُمْ وَيُلْقُوا إليكم السلام ويكف أيديهم ويكف أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقدتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانًا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا اِذْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِذْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَرِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سرير الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا عند الله مغانم كثيره كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا في اموال الدين كنتم قالوا اننا مستضعفون في الارض قالوا الم لم تجعل الله واسعه متاها جهنما فاولئك ما لهم جنن وتساء نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصمه الله أن يعتوه عنهم وكان الله عقوا غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرضا من مَكْتَهُ رَوْعَ وَسَعَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 فَلْتَقُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ دَخَلُونَ عَن أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن نَّضَرَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَةً وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِّرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَقْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَتِيماً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 ثُمَّ يَسْتَوْفِرُ اللَّهُ يَجِيرُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَقْسِ بِإِثْمٍ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ذَرِيًّا فَقَلِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 بيك عظيما لا خير بكثير من نجواهم الا من انار بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يقعى ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّرْضُومًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ يَنهَوْنَ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا أَمُرُّهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ الرَّشِيدَ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ قَتَرَ خسر خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَرَا يَجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصَابًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا أَلَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ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 17. التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 18. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما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 129. وإن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 120. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 ايَ شَأْءٌ يَذْهَبُ بِكُمْ ايُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا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 لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمْ ٱلْعِزَّةَ ايذ يتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يؤمن بها ان اذا سمعتم ايات الله يرض بها ويستهزئ بها فلا تقعدو معهم فلا تقعدو معهم حتى يقيوا في حديث غيره انكم إذا من مثلهم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 قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلر الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلر الله فلن تجد له سبيلا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 يُسْتَبْدُو خَيْرًا أَوْ تُقُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ إِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَقُونَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّلْطَانِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَبِمَا نَقضوا ميثاقهم وهم كفار بايات الله وقتلهم وقتلهم الانبياء غيرهم وقولهم قلوبنا غلوبنا وقولهم قلوبنا غلوبنا بل قد غضب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا هَذِي أَفْرِيْهِمْ وَمَوْلِيْهِمْ نَارًا يَوْمَ يَنَابُهْتَانًا عَظِيْمًا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 وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ أَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح كما اوحينا الى لوح والنبيين من بعده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 رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم ود جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خير لكم وان تذكر فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ان المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكرمته القاها الى مريم وكلمته القاها الى مريم وروح من فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا ثلاثه لنته خير لكم انما الله اله واحد سبحانه سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لا يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه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 وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُبْقِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ أُخْتٌ فَلَهَا نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فان كانت اثنتين فلهما مثل ثلث ما ترك وان كن اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم